111. وجنات ألفافا 112. إن يوم الفصل كان ميقاتا 113. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 114. 114. وسيرت الجبال فكانت سرابا 115. إن جهنم كانت مرصادا 116. للطاغين مآبا 117. لابثين فيها أحقابا 118. 110. إلا حميما وغساقا 111. جزاء وفاقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا 110. وكل شيء أحصيناه كتابا 111. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 112. إن للمتقين مفازا 113. وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض 117. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 118. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون.